الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا يَمُرُّ بِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ما وات بغير عمد ترون نسًا ثم استرا على العرش رفع فاأس <أسقل> <أسقل> Sematı bir geyir amedi terouna thum mas tağal Kulluğu يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم وَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ جَعَلَ فِيهَا İzlediğiniz için Rahat <Sessizlik> et, وفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي quand nous Altyazı M.K. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وَإِنْ تَجْعَلْ بَيْنَهُم مَّوْعِدًا قَوْلُهُمْ أَهْوَانٌ تُرْفَعَنَّ إِنَّا لَن فِي كلا <تصفيق> شديد كَلَمْ ظُلْمٌ فِي أَرْضِ اللِّجْنِ إِنَّا نَسْعَنُ وَإِنَّ ربك and mm -hmm. فَلَمَّا نُزِّلَ آيَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِذَا نَمَ الْتُمْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَـ الله كون see Him? <coughs> What is the الله وهو شديد المحال والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأنصال Us-semaa أفتقدت من دونه أولياء لا يملكون لأم فسق Allahu Hacalık kulli Şeyim ve O وكخلق فانتبه الخلق قل الله خالق كل شيء دوم شابه الخلق عليهم قل خالق كل شيء